تجب السؤال الاجابه الصحيحه هي ب عند اثبات الحاله الكحولية يتم توقيف العربه على الفور لا يمكن للسائق المغادره إلا في صوره زوال المخالفة أو وجود سائق آخر قادر على السياقه